بسم الله الرحمن الرحيم هل تاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ویس لهم طعام إلا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعها راضية في جنه العالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سر مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وَأَثَرَ بِجُمَبُثُهُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلِّ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ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 ثم إن علينا حسابهم